يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون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 وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال ان ابئوني فقال ان ابئوني باسماءها اولائي ان كنتم صادقين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 إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما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 يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي